صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون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 وَلا قَدًا خَلَ قَنَا فَووقَكُم سَبَع طَرَ إِق وَمَ كُا عَمِل الْخَللقِ غَافِلين وَأَنزَلنا مِنَ السَّمَِمَا أَم بِقَدَرٍ فَأَسكََّهُ في الأأَْ وَإِنَّ عَلَا فَهَا بٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ وَلَكُم فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَاءَئِكَ كَمَا سَمِعْنَا بِهَا مِنْ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 فإذا ج أَمرنَا وَفَارَتً النُور فَسْلك فيِيهَا فَسْلُك فيِيهَا مِ كلُلّ زَوجَينثنَينِ وَأَهْلَكَ إِللاا إِلاا مَا سَبَق عَلَْهِ القَوُ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 وَقُر رَبِّ آزِلنِمُزَ لَم مُبَكَ وَأَ تَ خَيرُ المُزِلين إ فِي ذَالِكَ ل آياتِ وَإِكُا لَبَتَلين فَُّ آشَأنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ قَررنًا آخَرين.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 ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون يَعِيدُكُم أَنَّكُم إِذَا مِتُّم وَكُنتُم تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 فقالوا أَنُؤِّنُ لِبَشَرين مِثِنَا وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِدونون فَكَذَّبُهُمَا فَكَانوا مِنَمُهلَكين وَلَ قَدَ آتَنَ مُسَلكِتَابَ لَ عَهُم يَحْتَدُون وَجَعلنَبَنَ مَرِّييَمَ وَأَّهُ آيَتَون وَآوينَاهُمَا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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون مَا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 وَلَهُمْ اعمالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عاملون حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجَأَرُونَ لَا تَجَأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ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 وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بَتَّخَضَ اللهَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كََ مَعَهُ مِنْ إلَ إذََّ ذَهَبَ كُلّ إلَهِم بِمَا خَلَقَ إذَّ ذَهَبَ كُلُّ إلَهِم بِمَا خَلَقَ وَل عَ بَعقُهُم على بَعْ سُبحانَ اللهَّهِ َّ يَصِفُون عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بِكَ من همزات الشياطين وأعوذ بِكَ رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون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 قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قال الا بثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعملون قال الا بثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون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 والَّ بِينَ يَررمونَ أَزواجَهُم وَلَمْ يكُهُم شهَداءُ إِلنا أَم فُسُهُمْ فَشَهادَ فَشَهادَةُ أَ أحدَدهِمْأَربَع شَهادات بِلههِ إِهُ لَمِنَ الصَّادِقين وَالْخَامِسَةُ أنن لَعنةَ اللهَّهِ عَلَ كانََ مِنَ الْكَذِبيد.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 لََسَّكُم فيِي مَا فَطُم فيِيهِ عَذاَابُ النعَظِييم إِذتَ لَقَوونَهُ بِأَلسِنَةِكُمْ وَتَقُلونَ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَسَ لَكُمْ بِهِ علم وَتَحسَبونَهُ هَيينَ وَهُو عدَ اللهَّهِ عظِيم.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 وَلَائِكَةٌ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا حَتَّى تستأنسوا وتسلموا على وَتُسَلِّمُوا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 وذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغططن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطربن بخمرهن على جيوبهن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو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 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتى, حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إن إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيراً وَآتُهُم م مالِ اللهِ النَّب آتَكُمْ وَلَا تُكرْرِهُ فَتَياتاتِكُمْ على البِغَاءِ إِْ أَرَدَنَ تَتحَّنَا إِْ أَرَدَنَ تَتحَّنَمتَبَتَغُ رَضَ الْ الحياتةِ الدُّنْيَا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 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على مور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأنفال للناس والله بكل شيء عليم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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد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 وَلَوْ مَنَّ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَادِ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ لَْ تَرَ أن اللهَّه يُسَبِّحُ لَ مَا فيِي السَّموَاتِ وَْأَررض وَطَّرُ صَفات كلُلُم قَدَ عَمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبحَ وَلَّهُ عَمُ بِمَا يَفعلُون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم, يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج مِنْ من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 وَمِنهُم م يَبش عَ رجِلَين وَمِنهُم مَ يبْش على أَربَع يَخْلُقُ اللهَّهُ مَا يَشَ إِ اللهَّه على كُلِّ شيءَيئٍ قَدير لََدَ زَلنا آياتَات مُبَينَات وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا فَمَا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك, فأولئك هم الفائزون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 فَإِن تَوََّو فَإِنَّ ماَا عَلَيهِ مَا حُِّ لَ وَعَلَيكُمْ مَا حُم مِللتُمْ وَإِن تُطعُهُ تَهَدوا وَماَا عَ الروَسُول إِلَّابَلهُُمُبين وَعددَ اللهَّهُ الذيينَ آمَنُوا مِكُم وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ ل يَسْتَقْلِ فََّهُم فِي الأله لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمُكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شيئا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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين, والذين لم يبلغوا الحلم منكم فلا فمرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وَمِن بَعْدِ صَلاتِ الْعِشَاءِ فَلَا ثُعَورَاتَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَفَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 بَلَيْسَ عَلَيْهِمْ نَجَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ليس على الأعْم حَجُ وَلَا على الأأََْجِ حَج وَلَا على المَذئضِ حَجُ وَلَا على أَفُوسِكُم وَلَا على أَفُوسِكُْ أَنْ تَأكُلُ مِ بُيوتِكُمْ أَ بُيوتِ أَبِكْ أَ بُيوت